يا في بيوت أبوابها مقفوله على دمع الهموم وحياة طويلة مليلة أحزن كتير أفرح وراحه قليله كل القلوب تتهنى لو صلتها صل لعشن يا ابا بتشجع يحس بتعب انتهى يا في مشاكل تبقى حلها بس قدس نوءت املي ما فوع كده والمجروحين عدتوب يا ابا نبر من سنين صلي لتوب دنا قلبي للتوبه اشتاها Sala, عشان يا ابني. 的。